الوحدة الثالثة السكن الدرس الخامس عشر التراكيب النحوية التدريب الأول تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال المثال هل تسكن في بيت؟ نعم أسكن في بيت التدريب هل تسكن في شقة؟ نعم أسكن في شقة هل تسكن في حي الجامعة؟ نعم نعم أسكن في حي الجامعة هل تسكن في حي المطار؟ نعم أسكن في حي المطار هل تسكن في بيت؟ نعم أسكن في بيت التدريب الثاني هاتي جملا كما في المثال المثال أريد شقة من فضلك التدريب أريد ثلاجة من فضلك أريد سجادة من فضلك أريد ستارة من فضلك أريد مرآة من فضلك أريد أريكة من فضلك التدريب الثالث تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال المثال هل تسكن في بيت؟ لا أسكن في شقة التدريب هل تسكن في شقة؟ لا أسكن في بيت هل تسكن في حي الجامعة؟ لا أسكن في حي المطار هل تسكن في مكة؟ لا أسكن في المدينة هل تسكن في المدينة؟ لا أسكن في مكة التدريب الرابع تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال المثال ماذا تريد لغرفة النوم؟ أريد ستارة التدريب ماذا تريد للمطبخ؟ أريد ثلاجة ماذا تريد للحمام؟ أريد سخانا ماذا تريد لغرفة الجلوس؟ أريد أليك ماذا تريد لغرفة النوم؟ أريد سريرا ماذا تريد لغرفة الجلوس؟ أريد سجادة ماذا تريد للمطبخ؟ أريد فرنا التدريب الخامس تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال المثال كم غرفة في الشقة في الشقة خمس غرف في أي دور الشقة في الدور الخامس التجريب كم غرفة في الشقة في الشقة أربع غرف في أي دور للشقة في الدور الرابع كم غرفة في الشقة في الشقة غرف في أي دور الشقة في الدور الثالث كم غرفة في الشقة في الشقة خمس غرف في أي دور شقة في الدور الثاني كم غرفة في الشقة في الشقة أربع غرف في أي دور شقة في الدور الأول التدريب السادس هاتي جملا كما في المثالين المثال الأول لدينا شقة جميلة المثال الثاني لدينا بيت جميل التدريب لدينا أثاث جميل لدينا أريكة جميلة لدينا فرن جميل لدينا سجادة جميلة لدينا سخان جميل لدينا غرفة جميلة